بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى ولا قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي كفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل ان تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هذا أيضا من تأييد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، فالله أيدهم بنصره ببدر، وكانوا قليل قليلي أو قليلي العدد، رضي الله تعالى عنهم بالنسمة لعدائهم الذين جمعوا نحو ألف قريب من الألف جمعوهم وهاولا نحو ثلاث مئة وقليل، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم بنصره، وهم في ذلة أي ونصرهم الله. وأيدهم الملائكة الذين أنزلهم من السماء يقاتلون معهم ثم قال بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين خمس آلاف يقاتلون مع المؤمنين ببدر على الصحيح أن هذه الآيات ونزول الملائكة ببدر وليس بأحد فإن الملائكة لم تقاتل معهم إلا ببدر كما نص على ذلك من عباس وبقية الأزوات ربما يحضرون لكن لا يقاتلون يحضرون من غير قتال تأييدا للمؤمنين كما ذكر ذلك ابن عباس يقاتلوا معهم ببدر قتالا عن يمير رسول الله وعن شماله يقاتلون ويأسرون يجعلون الصحابة يتمكنون من أسرهم وهم ربما يأسرهم بصورة رجل مقاتل فإنهم أتوا بصورة رجال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 هذه صريفة أحسنها فهي من بدر كما قال الله ولقد نصركم الله ببدر فهو اسم منصرف لأن المقصود به المكان فلو أريد به البقعة لمنع لكن قصد به المكان والمكان مذكر وليس بمؤنث وإن كانت العلمية موجودة لكنه مذكر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 وبئر ذو حفرته وذو طويته أي وبئر التي حفرتها والتي طويتها لذلك فسره بالتي ولم يفسره بالذي وبئر الذي حفرته لا وبئر التي حفرتها ذو حفرته أي حفرته يعني التي فهو من اسماء مؤنثة بئر مؤنث وليس مذكر قال وقيل بدر بئرا لرجل وقيل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 وهزم الأحزاب جل وعلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما زال ينح على ربه قائما بالدعاء إلى أن برق الفجر ويدعوه وأبو بكر يقول كفاك يا رسول الله مناشد لربك فإنه قد وعدك وسينجز لك ما وعدك ونازال يدعو والردى يسقط وأبو بكر سبحانه وتعالى وما قال أنا رسول الله واتكل على أنا رسول الله أبداً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 الذي قد احتفت به من جميع الجوانب، فإذا من يخرج سالمين الله، إنما حصل له الدمج، فهذا فيه عبر عظيم للمسلمين، ضاقت عليهم الحال، واستحكم عدوهم منهم من جميع الجوانب، فلا فرار ولا محيص، وما في مخرج يخرج منه، ولا أحد يستعينونه، ما في أحد يستعينونه كمنا، ونجدة تأتي من الجهات، ما في نجدة، ف. استحكم العدو وأغلق المنافذ جميعا وجاء رب العالمين بالنصر ومن النصر هو الخروج فإن موسى من نصره أنه خرج خرج من بين يدي أولئك الظلمة فرعون من معه ونزل تابعه فرعون ونجاه الله وغرق الله عدوه وهكذا الحوذي الخبيث النجس فإن الله نجا أهل دماج وأخرجهم بين ظهرانيه وما ستطع يفعل شيئا ما ستطع يفعل شيئا كما نجى الله موسى وأخرجه من بين فرعون ومن معه وقد أعد الجيوش لإهلاكهم خرجوه سنم وهذا نصر يعتبر يعتبر نصرا نصرهم الله سبحانه وتعالى بعد أن ضاقت عليهم الأمور كما قيل ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فلجت وكنت أظنها لا تفرجي وكنت أظنها لا تفرجوه فهذا يعتبر من أنواع النصر الخروج من بين ظهر ليل أعداء العدو القوي المؤيد من أمثالهم الأشرار والمعان من أمثالهم الأشرار وأنت ضعيه ما في حد عينه وحدك مع بعض إخوانك مساكين ما استطاعوا شيئا وحصل لهم ما حصل مثل ما حصل لهم حصل لهم ما حصل بل أشهد أيضا كذلك فإنهم خرجوا فروا مساكين ما استطاعوا على عدوهم وحصل ما حصل وسلموا بأرواحهم سلموا بأرواحهم وخلاص معك في معك سبب من أهل الدنيا كله أهل الدنيا اللي كان تنظر ليهم أنها أسباب حسية كلها ذهبت عنك عدوك سيطر عليه كتاف راحت الجهات تلك راحت ما في الله أنت وحدك الآن خرج نفسك والله ما أصدع تخرج نفسك أبدا ما خرجك إلا الله سبحانه وتعالى منها أخرجك وما أخرج صدق منها كما أنه أدخلك مدخل صدق للعلم العلم وما أخرج على ما أنت عليه من السلام والاستقام والعافية في دينك وفي عرضك وفي مالك هذا والله النوع عبرة للمسلمين بس من يتذكر هذا ويعتبر أولئك كان الدعاء ما يفترون عنه الذين كانوا في المكان ذلك ما يفترون عن الدعاء أبدا وهكذا الضراعهم تعلق القلوب بالله جل وعلا ما كانوا يفترون البثة فيما نراهم ونشاهدهم فإن إذنك أخرجهم الله ذاك في الجميل بعد أن ذهبت أسباب الدنيا التي ربما يعلق الغلب بها قليل معنى إخواننا معنى فلان هذه كلها ذهبت ما يوجد معنى فلان ولا فلان فأفل الله سبحانه وتعالى فأخرج الله الدماج مخرجا عظيما فيه عبرا يهل الإسلام ونسأل الله أن يحفظه حيث الحنو ومع ذلك تجد من هذه العلامات وهذه الآيات وتجد من يعني يشكك الناس هذا الخير أو يشك هو في هذا الخير هذه الدلائل الواضحات الجنية أنها أولياء الله سبحانه وتعالى وأخرج الله موتاهم من قبورهم بعد سنة ونصف على هيئات جميلة جدا من يجلس سنة ونصف فنلق سبوع واحد فنلق ميت سبوع واحد انظره بعد سبوع في القبر كيفوه من سيحتدنه منه أخرج الله أوليخ الموتى بعد سنة ونصف على حالة جميلة حسنة ليري العباد انظره لها ولا لكن من يعتبر فنازال يطعن في هذا المنهج بعد هذه الكرامات ولازال يحارب ولازال ربما من كان فيه يشكك الناس فيه أو هو نفسه أيضا كذلك عنده شك فيه عنده شك فيه فحسبنا الله نعم الوكيل بعد هذه الدلائل العظيمة يعني يشك الشخص بهذا الخير الذي هو فيه وهذه العلامات والآضحات التي أطلع الله العباد عليها وبعدها تجد بعضهم هو مهداره وفاولا على الحق تريد إيش بعد هذا هاول عن الحق ولا هاول عن الحق إيش تريد بعد هذا أخرجهم الله بين ظهرانين المجرمين أولئك ولا استطاع أن يفعل شيئا ويتفرج عليهم وهكذا أيضا موتاهم وقتلاهم على تلك الهيئات الجميلة العظيمة وهكذا دعوتهم لزالت باقية وهم الوحيدون في الساحة مستمرون على الخير وعلى الدعا والعلم والتعليم وغيرهم قد وغير شغل وتهاتروا فيما بينهم وتنازعوا واختلفوا وهؤلاء لا زالوا علمهم عليه من قبل بعد ما حصل لهم من تلك الألام ومع ذلك على نفس السير المتقدم ما غيروا لا بدلوا ومع هذا تجد الناس لا زال في شك من هذا الخير يا أخي أنت على خير ودعو الله أن يثبتك بس دعو الله أن يثبتك على هذا الخير ويتولاك سبحانه وتعالى والله والله ما عندنا أدنى شك فإذا ملنا يمينا وشمالا عن هذا الخير يوم من الدهر بعلم أننا انحرفنا والله إننا انحرفنا عن هذا الخير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 يوم بدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة جملة حالية مبينة للحال حصل نصر وأنتم على هذا الحال وأنتم أذلة جمع ذين وأراد به قلة, قلة العدد وأراد به قلة العدد فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ما يعلم ثلاثة عشر رجلا ياخي وثلاثة عشر رجلا أنت ما درست معنا في القطر؟ حمد سعيد عنده ثلاث عشر هذا إيش يقال فيه كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا هذا إيش الذي مر معك اليوم في عرابة عند النحا وفي حكمه عند النحا نعم أحسنته هذا عند النحا مبني على فتح الجزئين جزئاه مفتوحان ثلاثة وعشرة فإذا رأيت في حال الرفع جاء ثلاثة عشر رجل مبني تقول في عراب على فتح الجزئين في محل رفع وما بعده من المنصوب منصوب على التمييز هذا الحكم لأي شيء من الأعداد هل هو لثلاثة عشر فقط أم يشارك غيره فيه هذا الحكم هو البناء على فتح الجزئين من أحد عشر إلى تسعة عشر باستثناء عشرة عشر أحسن ونصب الاسم بعده بعد هذا العدد هذا خاص بثناثة عشر إلى سعة عشر ومشارك يزاد على ذلك شيء لا هذا إلى تسعة وتسعين هذا الحكم إلى تسعة وتسعين أي نصف الإسم بعد هذه الأعداد على التمييز من أحد عشر إلى تسعة وتسعين بإدخال الغاية لا بأخراجها قال جمع ذنين وأراد به قلة العدد فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجل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 أمدهم الله بألف من الملائكة إلى خمسة آلاف قال أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال فاستجاب لكم عني ممدكم بألف من الملائكة ثم صار ثلاثة آلاف ثم صار خمسة آلاف كما ذكرها هنا بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمزدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف صبروا يوم بذر فاتقوا فأمدهم الله أتوا بأسباب المد وأسباب النصر فأمدهم الله ونصرهم فصبروا يوم بذر فاتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف كما وعد قال الحسن هؤلاء الخمسة الآلاف ردون المؤمنين إلى يوم القيامة. سبحان الله. قال الحسن. وهؤلاء خمس آلاف ردون مؤمنين يوم أي من الملائكة. ولكن بل إن تصبروت التبو بهذا القيود في تحقيق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الخمس آلاف فرد للمؤمنين ولكل المقاتلين إلى يوم القيامة إن صلحت النيات حسنة الأحوال وطويات. فهؤلاء رد إن شاء الله ما قال الحسن. وقال ابن عباس مجاهد لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر هذه احفظها الفائدة من هؤلاء الإمها إم التفسير أنهم لم يقاتلوا بسيوفهم مع المؤمنين إلا يوم بدر قال ابن عباس مجاهد لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون إنما يكونون عددا ومددا هنا. قال هل يجوز بهذه البقاع التي سمع فيها الصرف منعها من الصرف مع مرات تأنيف نعم هم يقسمون البقاع إلى أقسام منها ما لم يسمع فيه إلا المنع ومنها ما سمع فيه الصرف فقط كبدر ومنها ما يكون على حسب تقديرك لم يسمع فيه هذا ولا هذا ولكن على حسب إجراء ما أشرنا إليه آنفا فإن جعلتها بمعنى البقعة منعتها وإن جعلتها بمعنى المكان صرفتها فهذا التقسيم بالنسبة لي اسمائك منها ما لم يسمع فيه إلا صرف فتجري كما أجرته العرب تصرفه فقط, فقط مثل بدر ومنها ما لم يسمع فيه إلى المنع تجريه كما أجرته العرب تمنعه من الصرف ومنها ما تنظر فيه قاعد هذه فإن أردت به المكان صرفته وإن أردت به البقعة منعت من الصرف ومنها ما سمع فيه هذا وهذا بناء على هذه القاعدة ومنها ما سمع فيه من العرب هذا وهذا الصرف وعدم الصرف فيكون عدم الصرف باعتبار من مقصود길 المقعة عالمية وتأنيف والصرف عنهم المسموع باعتبار من مقصود المكان والعالمية فهذه أربعة قاسيم لأسماء البلدان فالقسم الأول سمع فيه الصرف فقط فتجري على مجرورة العرب تصرفه والقسم الثاني سمع فيه المنع سمع فيه المنع فتمنعه فقط والقسم الثاني سمع فيه هذا وهذا، فتقول أصرف باعتبار كذا والمنع باعتبار كذا والقسم الثاني ما نعلم شيء فيه، فنجري فيه القاعدة هذه، نجري فيه هذه القاعدة، وهذا يرجع للنحو أصحاب الاستقراء، فإنهم يأتون بهذا التقسيم استقراء. فينصون على هذا سمع فيه كذا وهذا سمع فيه كذا وهذا سمع فيه نجان وهذا, وهذا الله ما سمع فيه شيء، فنجري فيه القاعدة أظن هذا التقسيم في الهمم. إن لم تكن الذاكرة وفي شرح رضي الكافية وفي شرح رضي قال شيء خلف دماج يحاربون الملائكة تحارب الملائكة ما هو بعيد والله ما هو بعيد ذلك تأيد النصر ليس بعيد أن يكون معنا من هؤلاء الذين هم مدد وعبود المؤمنين إلى قيام ساعة بإذن الله جل وعلا فليس بعيد على الضعف الموجود فينا هو بعيد أن هذا هناك أسباب أجراه الله سبحانه وتعالى لا نعلمها خفيت علينا وهذا لا شك أن هناك أسباب لكن بالنسبة للملائكة الله أعلم لكن نقول هناك أسباب لا شك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 قال كدنا أن نهزم فوذي صحيح أنه في هذا الكلام صدقك وهو كذوب قال كدنا أن نهزم في دماج انتهينا انت ما بقي معنا شيء حتى تواصلنا مع فلان بعد أن أشارت لي الدولة الفلانية أنك تفتح لهم العسكرات قال فقال خذوا ما شئتم ومن اعترضكم فجروا بيته من اعترضكم فجروا بيته في العسكرات فتحت لهم العسكرات فتحتوا أخذوا منها ما شاءوا فذهب بعض الإخوان إلى بعض المسؤولين قال كما أنكم فتحتم لهم عسكرات فتحوا لي أهل السنة يأخذوا فتحوا لي أهل السنة يأخذوا سكت ما يستطيع يستطيعي حترك ساكنا ضغوطات من خارج حسبنا الله ينعم الوكيد والله إن الحكومات هي التي تخرج الخوارج وهي التي تخرجها أولى التفجيرين وغير ذلك هي السبب في إخراج مثلها ولولا أنها السنة عندهم دين والله يعصمهم من هذا الشيء وإلا والله ما في حظ منهم مثلهم من الدول ما في أحد بني ما مثلهم من الدول لكن يصبرون والموعد الله وإلا الدول هي لا تخرج الخارج تخرج مثل هذه الأشياء والأفكار هذه سب مثل معسكر خد قتل الجماعة والجنود يقاتلوا معهم من الحرس الجمهوري وغيره يقاتلوا معهم لا شك في ذلك وإيش بعد هذا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 وتآمر عجيب وسكوت غريب فمصدع نصبر خرج ذلك شريط أخرج ذلك الشريط لا سامح الله الدولة القديمة ولا الدولة الجديدة يعني شيء شي عجيب عسكري وقاتلك مدرب وعدا لإقتال عداء الله ما وعدا المسلمين لكن الصبر طيب والله نستعام هؤلاء الذين ربما يجادل بعض الناس فيهم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 ونسلم بإذن الله ياك أن تأخذك بعض الأشياء وبعض المضانم من التكفير بجرك إلى الشر صير تكفيريا بحجة أنه فعل إياك يفعله في ما فعله الحجاج فعل في الصحابة وأدركه مع الصحابة وريد إهانة أنس إهانة غير أن لأن مروان كتب له أنك تحترم مثل هؤلاء ولا ما يباني بأحد ما يباني بأحد وأهان علماء وقتل علماء صبروا صبروا عليه وهكذا أيضا دول أخرى حصل ما حصل من الشر والصبر طيب هذا ربما يفعله كل ذلك حفاظا على الكرسي حتى يبقى له الكرسي وإن هذا ظلم واضح جني ومع ذلك ننصح أنفسنا أن نجتنب هذا المنهج ونصبر ومن استبان كفره بالدنين والله لا يجوز أن نتراجع فيه تكفيره حرام وهذا تميق مثل أولئك الذين قد استمان كفرهم العلماء صدام وغير صدام وأسد قد لا تراجعوا لا ابن باز ولا الشيخ موادعي ولا غيرهم قالوا أنا كفار فرأوا أنه قد أقيم البرهان عليهم عندكم من الله فيه برهان عندهم برهان من الله سيلغون الله برهان والذي عندك أدنى شك انتبه تقدم على التكفير ولو واحد في المياه أنه مسلم انتبه تقدم على تكفيره اصبر اصبر ولو فعله فيه ما فعل فأمر التكبير خطير جدا قال لما مفرق بين المكان والبقعم المكان مذكر والبقعم وأنثات ومن أجلاني كصيف الأول ومن أعثاني كما سمعتم يا أخوان المحاضرة الشيخ نياسي الحبيض الله من أراضي يذهب بكثة سؤالي إخواني الله خير إن شاء الله والله ودينا نذهب حتى أنا ودي أذهب. ومصرة أهل السنة جيدة وإن شاء الله ننظر في ذلك ومشي الإخوان إذا أحبوا يذهبوا نجل نجهز أكثر سيارات تكون أكثر عدد وإن كان العدد قليل يكون سيارات بحسب العدد الله المستعان إلى هنا سبحانه